يا أمة الأمجاد سيري للعلا إنا ونهضتنا على معادي <تصفيق> أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد يا أمة الأمجاد سيري للعلا إنا ونهضتنا على معادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان ثوابا فما هذا النصر الرباني لرسوله عليه الصلاة والسلام وما هذا الفتح الإلهي لنبيه إنه فتح مكة إنه اليوم الذي شأ فيه نور الإسلام ليعيد الطهرى إلى مكة بعد أن جعلها المشركون قلب الظلام فكيف انبثق هذا الفتح وكيف كانت بداية هذه القصة لقد ارتكبت قريش خطأ فادحا عندما أعانت حلافاءها بني بكر على خزاعة حليفة المسلمين فهاجم بنو بكر خزاعة وقتلوا أكثر من عشرين من رجالها عندئذ خرج عمر ابن سالم الخزاعي في أربعين من خزاعة حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأخبروه بما كان من بني بكر وبمناصرة قريش لها فقال عليه الصلاة والسلام نصرت يا عمر بن سالم نصرت يا عمر بن سالم فعرفت قريش أن هذا الأمر لا يمكن أن يمر بسلام فبعثت أبا سفيان إلى المدينة لتمكين الصلح وإطالة أمده فعاد أبو سفيان إلى مكة من غير أن يحظى بأي اتفاق فلقد عزم عليه الصلاة والسلام على فتح مكة وحرص على كتمان هذا الأمر حتى عن أقرب الناس إليه وتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء قائلا اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلم يرونا إلا بغتا وعندما أكمل عليه الصلاة والسلام استعداده للسير إلى فتح مكة كتب حاطب ابن أبي بلتعت كتابا إلى أهل مكة يخبرهم فيه بذلك لم يفعل ذلك إيثارا للكفر وإنما التماسا ليد تكون له عند قريش وأرسل الكتاب مع امرأة مسافرة إلى مكة ولكن الله جل وتعالى أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على هذه الرسالة وأرسل علي والزبير والمقداد فأمسك بالمرأة في روضة خاخ ومعها الكتاب ولعل ما قام به حاطب أمر عظيم فقد قال له عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، لكنه عليه الصلاة والسلام لم ينظر إلى حاطب من تلك الزاوية فحسب، وإنما راجع رصيده الماضي، فقال صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي هذا توجيه للمسلمين إلى أن ينظروا إلى أصحاب الأخطاء نظرة متكاملة، وذلك بأن ينظروا فيما قدموه لأمتهم من أعمال صالحة خرج عليه الصلاة والسلام قاصدا مكة في العاشر من رمضان من العام الثامن للهجرة وكان عدد الجيش عشرة آلاف فيهم المهاجرون والأنصار الذين لم يتخلف منهم أحد فسار هو والأمم معه إلى مكة يصوم ويصومون فلما وصل الجيش الكديد أفطر عليه الصلاة والسلام وأفطر الناس معه وتابع النبي صلى الله عليه وسلم سيره حتى أتى مر الظهران فنزل فيه عشاء فأمر الجيش فأوقد النيران فأوقدت عشرة آلاف نار حتى ملأت الأفق فكان لمعسكرهم منظر مهيب كادت تنخلع قلوب القراشيين من شدة هوله ولقد قصد عليه الصلاة والسلام من ذلك تحطيم نفسيات أعدائه والقضاء على معنوياتهم حتى لا يفكروا في أي مقاومة ولكي يتم له تحقيق هدفه دون إراقة دماء وجعل النبي صلى الله عليه وسلم على الحرس الفاروق عمر الخطاب وعندما وصل عليه الصلاة والسلام إلى ذي طوى وزع المهام فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى وجعل الزبير على المجنبة اليسرى وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي ثم بعث عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم وأمره يدخل من كداء من أعلى مكة وأمره أن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتي. وبعث خالد بن الوليد وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم وبهذا كانت المسؤوليات واضحةً وكل قد عرف ما أسند إليه من مهام والطريق الذي ينبغي أن يسير فيه ودخلت قوات المسلمين مكة من جهاتها الأربع في آن واحد ولم تلق تلك القوات أي مقاومة واحتل كل فيلق منطقته التي وجه إليها في سلم واستسلام إلا ما كان من المنطقة التي توجه إليها خالد فقد تجمع متطرف قريش في مكان اسمه الخندمة وتصدوا للقوات المتقدمة بالسهام فأصدر خالد أوامره بالانقضاض عليهم وما هي إلا لحظات حتى قضى على تلك القوة وشتت شمل أفرادها وبذلك أكمل الجيش السيطرة الكاملة على مكة لقد أعلن في مكة قبيل دخول جيش المسلمين أسلوب منع التجول وكان الشعار المرفوع من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام وهو واضع رأسه متواضعا لله ودخل وهو يقرأ سورة الفتح مستشعراً عظيم نعمة الله عليه ولقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم راية العدل والمساواة والتواضع عندما دخل مكة فاتحا فأردف أسامة بن زيد وهو من الموالي ولم يردف أحدا من أبناء بني هاشم وكان ذلك صبيحة يوم الجمعة لعشرين ليلة خلت من رمضان هذا وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأمين الجبهة الداخلية عند دخوله يوم الفتح ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به وفي يده قوس وحول البيت ثلاثماء وستون صنما فجعل يطعنها بالقوس ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد والأصنام تتساقط على وجوهها وأبى عليه الصلاة والسلام أن يدخل جوف الكعبة حتى أخرجت الصور وكان فيها صورة يزعمون أنها صورة إبراهيم وإسماعيل وفي يديهما من الأزلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا ما بها قط ثم دخل البيت وكبر في نواحيه ثم صلى وكان مفتاح الكعبة مع عثمان ابن طلحة قبل أن يسلم فأراد علي رضي الله عنه أن يكون مفتاح له مع السقايا لكن النبي عليه الصلاة والسلام رده إلى عثمان هك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء خذوه خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم وهكذا لم يشأ النبي عليه الصلاة والسلام أن يستبد بمفتاح الكعبة بل لم يشأ أن يضعه في أحد من بني هاشم فهذا مفهوم الفتح الأعظم في شرعة النبي عليه الصلاة والسلام البر والوفاء هذا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فوق ظهر الكعبة فيؤذن للصلاة وأنصت أهل مكة للنداء الجديد كأنهم في حلم ذلك الصوت الذي كان يهمس يوما ما تحت أصوات العذاب أحد أحد ها هو اليوم يجلجل فوق كعبة الله تعالى قائلا لا إله إلا الله محمد رسول الله والكل خاشع منصت خاضع وبعد ذلك نال أهل مكة عفوا عاما رغم سابق إساءتهم ورغم قدرة الجيش الإسلامي على إبادتهم وقد جاء إعلان العفو عنهم وهم مجتمعون قرب الكعبة ينتظرون حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فقال ما تظنون أني فاعل بكم فقالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وقد استثنى قرار العفو الشامل بضعة عشر رجلا أمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة لأنهم قد عظمت جرائمهم في حق الله ورسوله ولما كان يخشاه منهم من إثارة الفتنة بين الناس بعد الفتح ومن هؤلاء من قتل ومنهم من جاء مسلما تائبا فعفى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن إسلامه وكان من أثر عفو النبي عليه الصلاة والسلام الشامل عن أهل مكة أن دخل أهل مكة في دين الله طواعية واختيارا وبدخول مكة تحت راية الإسلام دخل الناس في دين الله أفواجا وتمت النعمة ووجب الشكر وبايع الرسول عليه الصلاة والسلام الناس جميعا الرجال والنساء والكبار والصغار وبدأ بمبايعة الرجال وقد جلس لهم على الصفا فأخذ عليهم البيعة على الإسلام والسمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا ولما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من بيعة الرجال بايع النساء وقد بايع النساء من غير مصافحة وبعد أن طهر البيت الحرام من الأوثان كان لابد من هدم البيوت التي أقيمت للأوثان فكانت معالم للجاهلية ردحا طويلا من الزمن فكانت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تترى لتطهير الجزيرة العربية منها فتوجهت سرية قوتها ثلاثون فارسا يقودهم خالد بن الوليد إلى الطاغوت الأعظم منزلة ومكانة عند قريش وسائر العرب العزة وعندما وصلت السرية إلى العزة بمنطقة نخلة قام إليها خالد فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليه وهو يردد كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك وبعث سرية سعد ابن زيد إلى مناء وبعث عليه الصلاة والسلام سرية يقودها عمر بن العاص لتحطيم سواع بعدها جاء بعض صناديد قريش فأسلم سهيل بن عمر وصفوان بن أمية وعكرمة ابن أبي جهل وأتى أبو بكر رضي الله عنه بأبيه يقوده فأسلم وبعد فتح مكة تحققت أمنية الرسول عليه الصلاة والسلام بدخول قريش في الإسلام وبرزت قوة كبرى في الجزيرة العربية لا يستطيع أي تجمع قبلي الوقوف في وجهها وهي مؤهلة لتوحيد العرب تحت راية الإسلام ثم الانطلاق إلى الأقطار المجاورة لإزالة حكومات الظلم والطغيان وتأمين الحرية لخلق الله لك يدخلوا في دين الله أفواجا ويعبدوه وحده من دون سواء كان فتح مكة أهم فتح للإسلام والمسلمين أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام خاصة والمسلمين عام. فقد جاء هذا الفتح المبارك بعد سنوات متواصلة من الدعوة والجهاد لتبليغ رسالة الإسلام. فتوج مرحلة مهمة من مراحل الدعوة الإسلامية. وكان أشبه ما يكون بنهاية المطاف للرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الدار وبداية المطاف لمن بعده لإتمام مهمة نشر الدعوة في أرجاء الأرض كافة. من الفوائد المستفادة من هذا الفتح أن الله انتزع تلك البقعة المباركة من براثن الشرك وضمها لحمى التوحيد فقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فكان من أول ما فعل كسر الأوثان وصعد بلال على سطح الكعبة وصدح بالأذان فكانت كلماته تتردد في أرجاء مكة معلدة انتهاء عهد الخرافة والشرك وبدء عصر النور والتوحيد وقد رفع الله سيف الكفر المسلط على رقاب المستضعفين من أهل مكة سواء ممن أسلم أو ممن كان يرغب في الإسلام كما تحطمت رهبة قريش في قلوب قبائل العرب فقد كان كثير منهم يؤخر إسلامه ليرى ما يقول إليه حال قريش فلما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وكان من فوائد هذا النصر أيضا أن يزيد إيمان المؤمنين بتحقيق وعد ربهم في قوله سبحانه لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون أيضا اكتسب المسلمون بعد الفتح شرف حماية البيت وخدمته مما جعل لهم من المكانة عند العرب أعظم مما كان لقريش من قبل كما أصبحت الجزيرة مركزا لنشر الدين الجديد وانطلقت الجيوش المسلمة الفاتحة لكي تدك عروش كسرى وقيصر ومن أهم الدلالات التي أفصح عنها فتح مكة موقف الرسول عليه الصلاة والسلام من أهلها الذين ناصبوه العذاب فبعد أن أكرمه الله عز وجل بدخول مكة توجه إلى أهلها ليقول لهم ما ترون أني فاعل بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء